إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 وَ نَبّ الذيذينَ كَفَر بِمَا عَعملِلُ وَلَنُذيقًاَّهُم مِن عَذاَابِ غَلل وَإذاَا أَن عَمن على الإِسَانِ عرَضَ وَنَآ بِجَبِه وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُ إِ عَ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 الاينه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين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 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ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 لنا عمنا وَلَكُمْ عمالكُمْ لا حُجتَ بَنَنَا وَبَنَكُمْ ال اللهَّ يَجَمَعُ بَننَا وَإِلَهِ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب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 فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِذَ عَلَى ظَهْرِهِ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 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة فَمَنْ فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 له من الله ما لكم مما لجئ يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا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 اَنْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم